ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشتكون